بسم الله الرحمن الرحيم هل أ ت ا ك حديث ا ل غ ا ش ي ة وجوه يومئذ خ ا ش ع ة عامله ن ا ص ب ة تصلى نارا ح ا م ي ة تسقى من عين آ ن ي ة ليس له م طعام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 موسوعه النابلسي ر و ل ل ع ل و إ ل ى ا ل س م ا ء ك ي ف ر ه وإلى ا ل ج ب ا ل كيف ن ص ب ت و إ ل ى الأرض س ي ل س ت ع ل ي ه م بمسيطر إ ل ا من ت و ل ى و ا ف ي ه ا س م ا ه الله ا ل الأكبر ان إ ل ي ن ا ايابهم ثم ان علينا حسابهم